شرح السنة للإمام المزني الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع مسلمين قال علامة المزني رحمه الله تعالى آدم عليه السلام ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للارض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ثم سلط عليه عدوه فاغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا ثم وجد إلى ترك أكلها سبيلا فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يتعلق هذا الكلام بقضاء الله تعالى وبقدره وأنه قدر كل شيء كما أخبر بذلك قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا أي قدر هذه المخلوقات اجعل لكل شيء قدر إن كل شيء خلقناه بقدر فمن ذلك ما قدره الله على آدم عليه السلام أولا فضائله أن الله خلق آدم بيده هذه ميزه فضيلة قال الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أثبت لله تعالى يدين وأثبت أنه خلقه بيده وقد جاء ذكر اليد في القرآن مفرد كقوله تبارك الذي بيده الملك أفرد اليد وراء إراده أجنس اليد وكذلك جاء في للفء المثنى في هذه الآية لما خلقت بيدي وفي سوره المائدة بل يداف مبسوطتان أثبت لله اليدين وجاءت بالأرض الجمع والمراد التعظيم في قول الله تعالى أولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنا جمع فجمع الأيدي لما أضيفت إلى الجمع، والمراد التعظيم الله تعالى يذكر نفسه أبي التعظيم في قوله إنا أنزلناه إنا أعطيناك إنا إن فتهنا لك إن أحن قسمنا وأكباه ذلك ولا يدل ذلك على الجمع على ان مع الله تعالى آلهة أخرى وإنما يدل على أنه يعظم نفسه حيث ذكر نفسه بالأطل الجمع فيقال الجمع يدل على التعظيم مما خلقت ايدينا والافراد بيده الملك المراد الجنس الجنس اليد والتثنيه بل يداه مسلطتان يراد بذلك حقيقه اليدين ان لله تعالى يداني كما اخبر عن نفسه خلق آدم بيده ثم أسكنه جنته بقوله ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وبقوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرأ وأنك لا تضمع فيها ولا تضحأ وقد اختلف هذه الجنة التي ساكنها هل هي جنة الخلد او هي جنة في الدنيا لان كلمة الجنة تطلق على البستان الذي فيه مياه وفيه كذلك اشجار وازهار وانهار وفيه أنواع الثمار وفي أنواع الفضر والفواكه كل هذا يسمى جنة كما ذكر الله في سورة الكف في قوله تعالى أجعلنا لأحدهم جنتين ثم قال فلو لا دخلت جنتك ودخل جنته وهو ظالم لنفسه يعني بستانه وكذلك في سوره القلم قال تعالى انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا فاخبر بان لهم جنه فقال بعض العلماء ان هذه هي جنة في الدنيا أدخله الله فيها ونعمه فيها اسكن أن تعذلك الجنة فاكلا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فهكذا يقولون إنها شجرة في الدنيا وقد ذكر ابن القيم هذا القول والقول الثاني أنها جنة الخلج ذكره أيضا أنها الجنة التي وعيد الناس بها في يوم القيامة في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان قيل أدخل الجنة قال يا ليت ربي يا ليتكم يعلمون أن المراد جنة الخلد التي خلقها الله وجعلها ثواب العبادة وذكر ما فيها يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي يا عباد الذين آمنوا اي عباد الله المؤمنون المصدقون أنها ثواب لهم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها بات أخالدون هكذا ذكر ذواب هذه الجنة وفي قوله تعالى لما عمل الذين واما الذين امنوا فماواهم الجنة في ايات كثيره هذه هي جنه الخلد فيقال ان الجنه عند الإطلاق هي جنه الخلد حيث عرفت بالالف والله اسكن يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنه وقد توسع ابن القيم رحمه الله في حجج القولين في أول كتابه هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وفي أول كتابه مفتاح دار السعادة كلا القولين القول بأنها جنة الفلد والقول بأنها جنة في الدنيا إذا كرح جدا هؤلاء وهؤلاء وإذا أضيفت إن أدخل أسكنه جنته فإن المراد الجنة التي خلق الله سواء جنة الدنيا وجنة الآخرة هكذا نعتقد أن يقول رحمه الله وقبل ذلك للأرض خلقه اخبر بأنه خلقه للارض في قوله تعالى قال اهبطوا منها جميعا قال بطعمها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر متاع الى حين اخبر بانه خلقهم لها وقال تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون عن هذه الارض ان الله خلقهم لها وجاء في الحديث ان ادم لقيه موسى فقال موسى انت ادم الذي اخرجتنا ونفسك من الجنه فقال ادم انت موسى الذي كلمك الله اتكليما اتلومني على أمر كتبه الله علي قبل ان يخلق السماوات والارض بكذا وكذا فحج ادم موسى احتج آدم بالقدر والمراد الاحتجاج على المصائب الإنسان إذا أصابت مصيبة احتج بالقدر كما حصل لآدم فإن آدم حصلت عليه هذه المصيبة التي هي إخراجه من الجنة وأما المعصية التي فعلها ويأكله من الشجرة فإن هذا ذنب اعترف به فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترهمنا لنكون من الخاسرين فاعترف بالظلم أنه ظلم نفسه ولم يقل إنك قدرت علي هذا وكتبته بل قال أنا الظالم أنا الذي ظلمت نفسي فالاختجاج بالقدر في هذه افتصى على المصيبة لا على الذنب الإنسان إذا وقع في ذنب فإنه يعترف بأنه مذنب أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر إلى الاعتراف أبا قوله قل اللهم إني ظلمت نفسي والمن كثيرا ولا يغفر الجنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه الذي هو صديق الأمة والذي نزل فيه قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به ومع ذلك يعترف بأنه ظالم نفسه وأنه وكعت منه خطايا فهذه قاعده إذا وكعت بالذنب فإنك تلوم نفسك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 لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي لا تتأسفوا على الشيء الذي فاتكم وتقولون لو أن ولو أن ولا تفرحوا بما آتاكم فراح أشر وبطر أبل ارضوا بما أب قدر الله فالمصيبة كلوا هذا قدر الله قدر علينا هذه المصيبه هذا المرض او هذا الفكر او هذا الموت او هذا هذه الحالات السيئه ارضوا بذلك فكذلك ادم عليه السلام خلقه الله تعالى بيده واسكنه جنته أسكنه وسيها جنة وأخبر بأنه خلقه للأرض يعني في الأصل أنه خلقه للأرض ولذلك قاله بطوا منها جميعا قلنا بطوا منها جميعا يعني انزلوا منها وقد استدل بالهبوط على أن تلك الجنة كانت في السماء وقيل انها كانت مرتفعه فلذلك قيل اخرج واهبط الى الارض الى مستوى الارض فاني خلقتك للارض وخلقت ذريتك للارض لم اخلقهم للسماء فالملائكه خلق خلقهم للارض هذا هذا الاصل الأصل يقول ونهاه عن شجرة أقد نفذ قواءه عليه بأكلها نهاه عن الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة علم الله أنه سيأكل منها وأنه وأنه سيترتب على ذلك ان الله يغضب عليه وأنه سيخرج منها ما ما فيها إن لك فيها لا تجوع بها ولا تعرى وأنك لا تمنع بها ولا تضحى ولكن الشيطان حريص أغواه ذلك الشيطان أغواه إبليس وأسوث له الشيطان وقال هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى اذا اكلت منها بانك تخلد ولا تموت وتبقى في ملك لا يبلى وقاسمهما حلف لهما اني لكما أل لمن الناصحين وهو عدو لادم وقد اخبر الله أنه التزم بالإغواء له بقوله ثم لأغوينهم أجمعين لآتي أنهم من بنياجهم ومن خلبهم ومن إيمانهم وسمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وقد فعل ذلك ولذلك أكثر أتباعه وقال الله تعالى قال اذهب من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغورة واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورة فكل ذلك دليل على ان أن الله تعالى قضى عليه وأخبره مع ذلك أبي أن هذا الشيطان عدو الله إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجانكما من الجنة وتشقى وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ولكن قدر الله نافذ أكضاء الله واقع لأنه قد كتب في الأزل أنه سيأكل من الشجرة وأنه سيخرج من تلك الجنة وأنه سيطيع الشيطان الذي أرف عداوته لقد علم عداوه الشيطان حيث انتنى من السجود له وتكبر عليه وقال أسكد لما خلقت طينه خلقتني من نار وخلقته من طين يعني أني أفضل منه فلذلك اتكبر عليه ومع ذلك انخدع أخوة وزوجته بطاعة أبي هذا أبي الشيطان الله تعالى ابتلاه حيث انهاه أن أتيش تلك الشجرة شجرة من الجنة واحدة بقية الشجر أباه له أن يأكل منه فيها أنواع المأكلات أنواع الفواكه أنواع الثمار ومع ذلك لما جاء الشيطان وسوس إليه أبطاع الشيطان وظن صدقه لما هلف الشيطان فالمأظن أنت أن هذا يهدف وهو كاذب الشيطان هلف بقوله قاسمهما أني لكم علم أل من الناصحين هذا لهما بغرور فغرهما وخدعهما الله تعالى قد كتب ذلك قبل أن يخلق في حديث احتجاج آدم وموسى أن آدم قال يا موسى كم وجدت في الكتاب الذي أنزل عليك قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى فقال ا بخمسين الف سنه ان ذلك مكتوب عليه فقال أتلومني على امر كتبه الله علي قبل ان يخلقني قبل ان يخلق السماوات بخمسين الف سنه فحج ادم موسى هكذا نفذ قضاؤه عليه باكلها امثله ابي بما نهاه عنه منها امثله بعد ذلك لما اهبطه الى الارض عند ذلك امثله اولا امثله امثله بطلب الكسب فكان يتعب أبي طلب الرزق يتاب أبي نسج الثياب إلى أن يهتر له من الثياب ما يلبسه وكذا امرأته أكذلك أبي طلب الرزق أن يهدر الأرض وأن يبذر فيها وأن يغرس وأن يسقي مده ثم بعد ذلك اذا استحصد الزرع حصده ثم يبسه ثم داسه ثم زراه ثم صفاه ثم بعد ذلك يحتاج الى طحن ويحتاج الى عجن ويحتاج الى خبز ويحتاج الى اذن وذلك اتعى ابن مشقة فلما فقد آدم الجنة ابتلي بهذا الابتلاء كذلك أيضا ابتلاه بالأوامر أب والنواهي وابتلا بذلك أمته ابتلاه بالعباده أب فرض عليه أن يعبد ربه وان يطيعه وان يتبع ارشاداته واوامره وان يتوكل عليه ويعتمد عليه ويجعله الاله الحق ويترك عباده غيره كذلك فرض هذا على امته احل لهم الطيبات وامرهم ان يقتصروا عليها وحرم عليهم الخبائث حرم عليهم الفواحش أما ظهر وما بطن وكل ذلك من الابتلاء في قوله ثم ابتلاه ما نهاه عنه منها ابتلا ادم بما نهاه عنه يقول ثم سلط عليه عدوه فاهواه اهواه عليها عدوه الذي هو الشيطان قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال واقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين وقال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشكى والحافظ أن الله سلطه عليه وسلطه أيضا على ذريته على بني ادم سلط عليهم هذا العدو الذي هو الشيطان الذي هو ابليس قال الله تعالى قال ان الشيطان لكم عدو حتى اخذوه عدوا يعني اعرفوا عداوته وقد أخبر الشيطان او تكلم بما يكيد به بني آدم بقوله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان العنام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليه من جون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم يمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا فهذا الدليل على أن الله تعالى بيّن أداوته لبني آدم وأيضا فإن الشيطان قد التزم بإغوائهم بقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين وبقول الله له لأملأ أن جهنم منك ومن من تبعك أي من ذريتك ومن أتباعك الذين اتبعوك من بني آدم منك ومن من تبعك أي من بني آدم هكذا يقول وجعل اكله لها الى الارض سببا اي قدر الله ان اكل ادم من الشجره سبب في ارباطه الى الارض والتي خلقه لها لانه خلق للارض قال ولكم في الارض مستقر ومتاع إلهي جاء لأكله من الشجرة سببا في إهباطه للأرض فما وجد إلى ترك أكله سبيلا لم يجد سبيلا إلى ترك أكله ولم يجد عنه لها ملهبا بمعنى انه ان الله تعالى كتب عليه ففي هذا دليل على ان الله تعالى قدر مكادر الخلق وان الانسان عليه ان يرضى اذا اصابته مصيبه كما اخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابي قوله المؤمن القوي خير ان أحب الى الله امن المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن كن قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان الشيطان يوسوس في صدور الناس كما اخبر عنه بقوله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يعني يلقي الوساوس في صدورهم حتى يشككهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرد يدخل في جسده يجري مجرد يدخل من يديه ويدخل من قدميه ويدخل من رأسه ويصل إلى كلبه ثم يوسوس فيه يلقي فيه الوساوس فاذا انتبه انتبه المسلم لهذه الوساوس استعاذ بالله واذا استعاذ بالله اعاذه الله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الاسباب التي تعصم الإنسان من وساوس الشيطان لما تكلم على سورتي المعوذتين فاسترهما تفسيرا طويلة مطلوعا في الهوائد مطلوعا في كتاب له اسمه بدائع الفوائد ذكر ان هناك اسباب تعصم الانسان من الشيطان فذكر منها الاستعاذه بان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله تعالى أمر بذلك في سورة النهل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني عند قراءتك للقرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك في سورة الأعراض قال الله تعالى واما إنزع أنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم هنيئا و اعوذ بالله انه سميع عليم كذلك في توره وإما واما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله انه هو السميع العليم كذلك من اسباب تحصين المسلم من عدو الشيطان الاتيان بالأذكر فإن ذكر الله يؤذي الشيطان يهرب الشيطان من الإنسان إذا ذكر الله يقول ابن القائم رحمه الله أهل الذكر فوائد قال وفي الذكر أكثر من مائة فائدة بدأ بقوله احدها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ثم بعد ذلك توسع بهذا ذكر أدلة, أدلة كثيرة أدلة ألا أن ذكر الله يطرد الشيطان فمن ذلك أن الشيطان يخرج من الاذان إذا سمع الأذان فإنه يخرج وله حساسا حتى لا يسمى النجا وكذلك إذا ثوب يعني أقيمة الصلاه خرب أيضا ثم بعد ذلك يرجع في واسوس في واسوس الإنسان ويأكل الكركبة. اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل فلا يذلكم صلى فعرض بذلك أن الاستعاذة الوز... تحصنك من الشيطان ومعنى أعوذ يعني ألوذ وألتقي وأعتصم واتحصن وأهتمي أعبر الله تعالى الاستجير به من هذا العدو الذي هو عدو للإنسان والذي يحاول بكل هила أن يغويه هل سبب في حظه أ جاء إما أن قراءة أول سورة إغافر سبب في الاستئذان من الشيطان حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الأليم غافر إبقى بإقابة شديد العقاب للطول لا إله إلا هو اليه المصير فقراءتها مع حضور الكلب جاء أيضا أن قراءة عين من آخر سورة البقرة سببا إذا كان حاضر الكلب لحفظه من الشيطان كذلك أيضا جاء أن قراءته لآية الكرسي عند النوم سبب لحفظه من الشيطان لما أن أبا هرائل رضي الله عنه كان يحرس صدقة الفطر فجاءه آتا وجاء ليحسو فأمسكه فاشتكى إليه اني فقير ولي عيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابها لا فأخبره فاخبره المرة المره الثالثه علمه هذا الحصن اذا أويت الى براسك واكره ايه الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقراك الشيطان حتى تصبح كذلك ايضا ورد انه صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له النصوص وله الحمد وهو على كل شيء قدير امئه مره كانت له عيد لعشر ركاب وكتب له مئه حسنه ومحيت عنهم مئه سيئه وكانت حردا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي اخبر بان هذا أيضا حرد يتهصن به المسلم عن الشيطان كذلك أيضا من الحروج كراءة سورتين معوذتين في سورة البلد فيها من شر ما خلق يدخل في ذلك الشياطين وفيها من شر حسد الى حسد يدخل في ذلك الشيطان وذلك لانه حسد ادم وحسد بني ادم وحاول ان يغويهم وكذلك في سوره الناس من شر الوسواس الخناس هو الشيطان فقراءة هاتين السورتين سبب باذن الله عن الحفظ من الشيطان فاذا تحصن الانسان بما يقدر عليه من الاذكار حفظه الله وحرسه اما اذا غفل فإن الشيطان يوسوس له اذا غفل الانسان التقم الشيطان كلبه وأبقى في الوساوس الشيطان أكد أخبر الله بأننا لا نرى إنه يراكم هو كبير من حيث لا ترونه إنه روح خفية هذه الروح يتمكن منها ان يدخل في جسد الانسان كما ان الجن أرواح ويدخلون ايضا في اجساد الانسان لكن الجني يدخله عذاب والف اي بحيث انه يقضي على روح الانسان ويكون ظاهره له فالشيطان لا نراه ولكن نؤمن بوجوده ونعلم نعلم عداوته ونحذر من وسوسته واغوائه حتى أن نسلم من ذلك نؤمن ايضا بانه اذا وقع الانسان في مصيبه رضي بذلك وقال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا كما أخبر بذلك ونتوكوها هنا والله أعلم أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل غفر الله لكم هل يجوز القول بأن نزول الرب عز وجل يوم عرفه بذاته كما شاء كنزوله عظه في كل ليله ولا نقول في ذلك ولا نقول ينزل بالعرش ولا نقول يخلو منه العرش بل نقول انه اثبت النزول في هذه الاحاديث والكيفية مجهوله وهذا يسأل غفر الله لكم هل الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام هي جنة الخلد أم أنها جنة أخرى ذكرنا في خلاف من أراد أن يقرأ الخلاف وحجج هؤلاء وهؤلاء فليقرأ أول كتاب هذه الأرواح وكذلك أول كتاب مفتاح دار السعادة حجج من يقول إنها جنة الخلق الغالب أنهم أهل السنة وحجج من يقول إنها جنة في الدنيا كان ابن القيم أورد أكثر الادله على أنها جنة في الدنيا يقول غفر الله لكم مبارك فيكم قلتم حفظكم الله أن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في الأصول فماذا يقال بارك الله فيكم في اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الاسراء وكذلك اختلافهم هل اسري بنفسه صلى الله عليه وسلم أو بالرؤية هكذا قال السائل أجهر على انه ما راى ربه بعين رأسه ولكن كشف له كشوفات كانت تلك الكشوفات انوارا فتحها الله عليه قد ذكر الله انه منع موسى من الرؤيا وقال انظر الى الجبل فان استقر مكانه وتراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكرا فدل ذلك على انه ما راى ربه اوام الاسرى فجمهورهم والقول الصحيح انه اسري به بذاته ولو كان رؤيا لما كذبته قريش احسن الله اليكم وبارك فيكم سؤال عبر الشبكه يقول من السعوديه هل يمكنني ان اصافح بنات خالاتي او بنات عماتي او قال اعمامي يصافح تقول هل اصافح بنات خالاتي وبنات أعمامي؟ لا تصافح الا محارمك فبنات خالك اللسن محارم لك وكذا بنات خالاتك وبنات أمك وبنات عماتك لا يجوز ان يمسها تقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط يعني اجنبيه السؤال تكرر عن فرقة الأحباش يقول هل هم كفار فرقة الأحباش نقول إنهم ممتدع كسائر الممتدع الذين هم المعتذلة والأشعرية المعتذلة المبالغون في التعطيل قد روي أنهم كفار يقول ابن الكيم النونية ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان يعني خمسمائة أهل اتزموا أو اعتقدوا أنهم كفار يعني هؤلاء المعبطلة أما الأسعرية فإنه لا يقال فيهم ذلك لأن أبدأتهم وهذا يصل غفر الله لكم عن إشكال يقول ورد في بعض آيات الكتاب العزيز انا نحن نزلنا الذكرى نحن خلقناكم وورد بالإفراد إني أنا ربك فكيف الجمع نعم الجمع فيه نزلنا للتعظيم مثل قوله إنا ان اعطيناك الم نشرح هذا للتعظيم يذكر الله تعالى نفسه بله الجمع ليدل على التعظيم وأما الذكر بله الافراد فانه يدل على الوحدانيه وهذا يسال غفر الله لكم يقول ذكرتم حفظكم الله في قصه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى مع ابن مخلوف يقول أين أر مرجع هذه القصة؟ هناك ترجمة شيخ الإسلام ترجم له ابن ابن عبد الهادي ترجم له ترجمة طويلة اسمها العقود الدرية إذن مناقب من تيمية وهي مطلوعة ترجم له أيضا غيره كذلك أيضا توجد في التاريخ تاريخ من كثير وغيره وهذا يصل غفر الله لكم يقول كيف الجمع حفظكم الله بين حديث أن لو تفتح عمل الشيطان وقد ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدورت إنما تكون لو على من نعه إذا كانت أسفاً على أمر الماضي على أمر قد مضى من الأمور الدنيوية فأي يقول لو اشتركت في كذا لربحت لو ساهمت في كذا لحصلت حصلت على كذا من الارباح لو اشتريت كذا أين ربحت أقول هذا إلى الله تعالى أما قوله لو استقبلته فإن ما هو لبيان الحكم يعني أنا الأفضل أن الإحرام يكون بالعمرة وهذا يصل غفر الله لكم ويقول ما رأيكم حفظكم الله في من يقول إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله من مرجعة الفقهاء. هو حفظ هو عنه انه قال ان الايمان هو التصديق، ولما نقلت هذه انا اعتنقها اهل مذهبه وصاروا يتمسكون بذلك فصاروا بذلك مرجئه حيث أنهما ما جعلوا الاعمال من مسمى الايمان اما ابو حنيفه فنقول انه ما قصد هذا المعنى إنما قصد أن الإيمان اللغة والتفديق لقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا هذا الجواب أحسن الله عليكم ومبارك فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه